112. والله بكل شيء عليم 113. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 114. فإن توليتموا فإنما على رسولنا البلاه المبين 115. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 والله عند امر اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون